فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدين دُنْيَا إِلَّا قَوْمٌ يُؤْنَسَلَمَّ مَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم عَن رَّبِّهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعكلون قل انظروا ماذا في السنة تَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْذِرُ الْآيَاتُ وَالنُذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ الْأَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ஜிசுலீன கதலி கலமுமி குளிய في شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ